وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وكرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر تَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قِبَلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا